حمد الشاكرين الذاكرين حمداً يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه لا أحصي ثناءً عليه كما أثنى على نفسه وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله لله في أيام دهره تصريف وتقدير وملك وتدبير حكمته بالغة وقضاؤه غالب ومشيئته قاهرة وهو القاهر فوق عباده والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإن وإن البشر لا يعجزون عن إدراك كنه كل شيء وعن الوقوف على تفاصيل الوقائع والأحداث وعن تفسير كثير من الظواهر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض وإن المؤمن من خلال منطلقاته الإيمانية وقواعده الاعتقادية يفسر الظواهر الطبيعية والوقائع والأحداث الحياتية اليومية لا تعتبر له لغز محيراً ولا عبءاً مضجراً فهو يعتقد أنه لا حركة ولا سكون في هذا الكون من الذرة إلى المجرة وأنه لا حركة في هذا الوجود وفي هذا الكون إلا بأمره وتدبيره وتصريفه ومشيئته والمؤمنون يعلمون أن أقدار الله لهم خيرا وإن كان في ظاهرها شرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون وإن هذا المعتقد السليم وهذا التصور الصحيح للحياة وما حولها أن يعلم أن الله هو أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى ومنع وأعطى وأن بيده كل شيء وعنده تصريف كل شيء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يصرف الأمور ويقلب الأشياء ويجري الأقدار وفق حكمته البالغة القاهرة النافذة سبحانه وتعالى إننا ينبغي أن نعتقد هذه العقيدة التي نفسر بها كل شيء من حولنا نعلم أن كل شيء يقع في الكون وقع بتقدير منه وتصريف وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدر وما تشاءون إلا أيشاء الله إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى بعلمه الب... بعلمه وبقدرته وبإرادته وبكماله وجبروتة وسلطانه وقهره وربوبيته ومنعه وملكه وعطائه يصرف الأمور والمؤمنون خاضعون لأقدار الله مستسلمون لقضاء الله حامدون لنعم الله عز وجل في السراء وفي الضراء وإن هذه المقدمة مقدمة ضرورية لنقف ونحن على اعتاب فصل من الفصول هو فصل الخريف الذي انتظره الناس بفارق, الصب بفارق الصبر تحيا به الأرض ومع الأرض تحيا النفوس بالتفاؤل وتحيا النفوس مع الأرض بالأمل كذ... لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأباء أكثر الناس إلا كفوراً جاءنا فصل الخريف ببشاراته وبتفاؤل وأمله الذي يملأ النفوس تفاؤلاً ولكن معه بعض الكوارث ومعه بعض الأزمات ومعه بعض الوقائع والأحداث التي فعلاً تهز النفوس وحتى لا تضيع هذه الحقائق حتى لا تضيع الحقائق الإيمانية في غمرة السيول والفيضانات والكوارث وتجريد القرى وخروج الناس وما يتبع ذلك من ألم نحسه جميعاً مع بعضنا البعض ونحسه لإخواننا ينبغي أن نقف مع بعض الحقائق والحقيقة الأولى أن الماء مهم للحياة الماء مهم قال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون قل, قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون إن هذا الماء الطيب العذب الزلال الذي تحيا به النفوس نحتاجه جميعا تحيا به الأرواح والماء داخل في كل شيء ولكن الماء السهل الطيب الجميل الذي تحيا به الحياة بأمر الله وقدرته يصير ماردا ويصير عاتيا فيدمر كل شيء هل تظنننا أو كنت تعتقد أن الماء يمكن أن يحدث كل هذا الخراب الماء الذي إذا عدمه الإنسان مات مات عطشا الماء الذي إذا عدم مرتفع بناء فوق بناء وما سقي طفل ولا مريض الماء الذي هو به الزرع الذي نحيا به الماء الذي هو كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ هل تتخيل كنت أن هذا الماء يمكن أن يتحول إلى مارد كاسر وإلى وحش يكسر كل شيء إنها قدرة الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يكون ما أصاب إخواننا من باب البلاء والابتلاء وليس من باب الغضب والانتقام فإن الله قد انتقم من أقوام بالماء انتقم من أقوام بالماء أهلك قوم نوح بالطوفان مطوفا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء الماء وليس وحش الماء الماء السهل فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد اتركناها آية فهل من مدكر؟ أهلك الله أقواما بالماء إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أهلك الله أقواما بالماء قال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العريم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات, أك... ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أهلك الله النمرود ببعوضة وكسر سد معرب بفأرة وأهلك إبراها بطير أبابين قدرته قاهرة لو أراد الله أن يهلك عبادة ليعلم العباد أن هذه رسالة لو أراد الله أن يهلك العباد لأهلكهم بأقل شيء لأهلكهم بالماء الماء البسيط الذي نحتاجه ونتعلق به لأهلكنا الله بالماء الذي نراه جامدا لا يتحرك نرى الماء كأن ليس فيه قوة ولكني رأيت بأم عيني البيوت تتهاوى والعمارات تتكسر وتذوب كما يذوب البسكويت في الشاي تذوب كما يذوب الخبز والعجين في الماء رأيتها تذوب رأيت قضيب السك حديد يلتوي بالماء وكرأيت الماء يحمل وهو يأتي بسيل جارف يحمل قطار كبير في السك حديد يأخذه ويجره جرا إنه السيل إنها السيول بعض جند الله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون بعض القرى جاءها السيل ليلا في السحر وهم نيام يا نائما بالليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا قد يطرقن أسحارا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس ناضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون سبحان الله والله ما أعظم الله وما أجل الله الذي يجري الأمور ولكنني أظن وأعتقد أن الذي أصاب إخواننا من الفضلاء من المؤمنين من المسلمين في بلادنا إن شاء الله ومن باب الحسنات ومن باب تكفير السيئات ومن باب الابتلاءات، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه أصاب الله منهم في ديارهم وفي, وفي أموالهم ولعل لطف الله أن سلم أرواحهم وهذا من لطف الله الذي ينبغي أن ينظر إليه فإن الله سلم أرواحهم وما وليسونالك نقص كبير في الأرواح و و و و وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده الأمر الثالث ينبغي أن نعلم أن إنزال الغيث عقيدة إنما هو لله وحده وينشئ السحاب الثقال سبحان الله تعبيرات القرآن عجيبة ينشي السحاب هذا الذي نراه الآن ونفرح به لما نراه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحساسه العالي وبيقينه الكامل وبعبوديته المؤدبة مع ربه إذا رأى الريح ورأى السحاب خاف دخل وخرج دخل وخرج ويتغير وجهه تقول عائشة الناس يفرحون بالسحاب قال يا عائشة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 ويحيط بالوقائع ويفسر الظواهر ولكننا نقرأ الظواهر نقول الإرصاب والنشر الجوية الأمر خارج اطار البشر ولكن علينا بالتدبير نعم وعلينا بالإحتياطات نعم وعلينا أن نتابع وأعتقد أن المرحلة القادمة ونحن في بداية الخريف أننا سوف نرى الطائرات المحلقة فوق الجو لتتابع حتى يأخذ الناس حذرهم وهذا من أقل واجبات الدولة تجاه مواطنيها لحماية الناس ولحماية ممتلكات الناس ولكن في هذا السيل الجارف وهذه الفيضانات في الأبيض وفي ربق وفي جبل أولياء وفي شرق النيل ومضوانبان والدبيبة والعسلات وما حولها كل هذا وحتى في الشمالية جاءت سيول كبيرة جدا فوق متوقع الناس أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون حتى ولو كانوا في الضحى ما استطاعوا أن يردوا من بأس الله شيء، فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما كدري نفس ماذا تكسب غدا وما كدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانه هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد كما قال جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم ما من عام المطر فيه أكثر من العام الذي قبله الناس يقول لك الخريف السنة دي زائد أكثر من ستة واربعين أكثر من سنة الثمانية ما في خريف أزيد أصلا مما الله خلق الدنيا إلى, الساعة إلى أن تقوم الساعة كمية المطر في العالم واحدة ما في سنة أزيد وما في سنة أنقص يحكينا الناس يقول لك نحن شايفين بعيننا سنة أزيد وسنة أنقص قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة ما من عام المطر فيه أكثر من العام الذي قبله ولكن يختلف التصريف في في بلد المطر كثير إذا كثير في بلد في بلد بنقص لازم ينقص لأن المطر قمتل بتنزل سواء كان بجلسوه بل مليمترات بل قنطار بل أرطال بل كيلوهات. المطر في الدنيا كله واحد في بلد يكتر في بلد ينقص قال جل وعلا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه من خلقنا أنعاما وهنا قدم الأعام لأن الخريف أكثر السعادة للأنعام من البشر لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا هذا تصريف يكثر المطر في ربك يقل في محلات أخرى من العالم يكثر في شرق النيل حيقل قطع في بقعة من بقاع العالم وهذا يدل على أن الأمر بمقدار أي نقطة وأنزلنا من المعصرات أن ثجاجا الماء بنزل ثجاجا ألم تر أن الله يسجي سحابة يسجي سحابة أن يسوقه هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا بالله يحس الناس الخريف الخريفة جميعين ما جاء في الناس يأملوا في السحاب ده قالوا ليه سبحان الله السحاب ده السماء فاضية فجأة تثملي وتتلبد السماء بالغيوم أين التأمل عند نزول السماء عند نزول الغيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج كتفه للماء ويقول إنها حديثة عهد برب نحن الخريف ده فهمنا منه المطر انقطب الجو سمح في هنبريب فيش نو ما عارف عند نزول الغيث قال أكثر من الدعاء فإنه تفتح للغيث أبواب السماء عند نزول الغيث تفتح أبواب السماء ولذلك على الناس أن يدعوا قليل هو الذي المطر تكون نازلة المطر نازل الناس بيكونوا يقول لك أجمع أجمع الصلاة أجمع بس شغالين في الجمع ده فهموا يقول لك أجمع بس أها وأمشي البيت الله فكان من العيش الليلة يا زل أشلفوا رحمة قيلة ودعا وتضرع وكان يتعرض للغيث ويخرج كتفه حتى تصب عليه الماء يخي ربنا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلة باثقات لها طلع نظير إن صببنا الماء صب وما الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنب وقضبة وزيتون ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأب متعا لكم ولأنعامكم سبحان الله في إنزال الغيف رحمة ونحن نعيش حقيقة للرحمة على الناس أن لا يسب الخريف وأن لا يسب الريح فإن النبي نهى عن سب الريح قال عليه الصلاة والسلام لا تسب الريح لأنه ما من ريح إلا تتحرك بأمر الله هل تتخيل أن هذه الريح تتحرك بأمر الله هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا هذا في الفرقان وفي قوله جل وعلا في الأعراف هو الذي أرسل الرياح بشرا وفي قراءة نشرا بين يدي رحمته نشرا أن ينشر بها وبشرا يستبشر بها الناس بشر بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا فقال سقناه سقناه سقناه سقناه لبلد ميت كذلك نحي الموتى لعلكم تذكرون والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبوث لا يخرج إلا نكدا كما قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجي سحابا فيؤلف بينه السحاب ماشي يجي تلاق مع سحاب تاني برضو سيجنه ويجي تلاق سوا ويؤلف ليتماسك وجعل هذه السحاب كالجبال وإن الذين ركبوا وإن الذين ركبوا الطائرات ورأوا السحاب من فوق السماء من فوق الجو يرون أنها جبال بين السماء والأرض تسير من الذي أمسكها؟ ومن الذي أنزلها قطرة قطرة ودفقا دفقا حتى يستفيد الناس أما وإنه لو كان منهمرا كما حصل لقوم نوح قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء منهمر منهمر مدفق للفيل لكن ده يجي نقطة, نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة حتى تستفيد الأرض حتى تستفيد الزرع حتى تسلم المباني وهكذا فإذا حصل بعض الشيء إنما هو لتقدير أراد الله للذين أصيبوا خيرا أراد أن يرفع من درجاتهم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ونبلوهم بالشر والخير فتنة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 إن في هذا الخريف ونحن في أوائله سنرى الكثير من الظواهر سنرى رعودا ترعد نسمع رعدا ونرى برقا وعندها نقول يسبح الرعد بحمده حتى هذا الرعد الذي يدوي لا تعتقد أنه مجرد صدفة أنت مؤمن إنما هو يسبح الله هذه الكيفية التي يسبح الله بها ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق هيكون في صواعق فيصيب بها من يشاء ويصرفه عما يشاء كما في صورة النور يسجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق الودق قالوا إما المطر وبعض هذا التفسير القطر إما الرعد والبرق وإما القطر والراجح أنه المطر فترى الوطقة يخرج من خلاله، ثم قال أن هذه جبال فيها من برد أي فيها من صواعق يصيب به من يشاء نقمة ويصرفه عما يشاء نعمة يكاد سنا برقه يذهب بالابصار عندها علينا أن نعلم أن هذه عظمة الله في الكون وأنه تفرده. وأنه ملكه سبحانه ثم لابد من رسالة إلى الذين أصيبوا بالسيول والفيضانات أقول لهم هذه هي الدنيا تضحك وتبكي هذه هي الدنيا سراء وضراء شدة ورخاء ولكن عليكم أن تصبروا وأن تعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وأن ما لم يكن ليصيبكم فعليكم بالصبر الجميل وعليكم باليقين أن هذا لخير لكم إن شاء الله نسأل الله أن يجعل هذا انتقاما وأن لا يجعله غضبا وأيها العباد نحن في بدايات الخريف علينا أن نتضرع إلى الله علينا أن نلجأ إلى الله إذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا الغيث والجدب والإنسان لا يصبر على حال الناس كان يقول لك السخانة السخانة كتلتنا السخانة كتلتنا جاء الخريف قالوا الحشرات البعوضة السيول الفيضانات يا ناس يسولق مشرو يسولق مشرو الشتاء يجي النزل كتلتنا الالتهابات ما قادرين نستحمها يا ناس الحاسس شنو الصيف يجي يقول لك الحر الحر لا حول ولا قوة إلا بالله وخلق الإنسان ضعيفا أصمب بنحمل حاجة يقول لا حسنات كلهم دائرين الخليف ده دا بفارغ الصبر كلهم كان منتظر النوم. بالله مما الخريف ده جاء يقول لك يا شيخنا الخريف ده. الشيخنا كتير خلاص كتير يا زول برحمة الشيخنا رحمة حتى ولو فيه بعض الكوارث والأزمات لحكمة يعلم والله أيضا هي لرحمة رحمة ما في شك فرسالتي إلى الذين أصيبوا أن يعلموا أن الدنيا أحقر مما نتصور وأن التغيير قريب تخيل إنسان يرقد مع عياله، وفي الحوش فجأة يلقى نفسه فيه صقيعة فيه فضاء لا سوء لا باب لا حيطه. والله رأينا ذلك بأم عيوننا رأينا ذلك بأم عيوننا، ولكني رأيت الابتسامة لا تفارق شفاه كثير منهم. أجهز التمثيله، تلقاه يضحك. زين ما حصل حاجة، مبسوطين خلاص. البيجت بيجت، عاد نعم شنو؟ فهنيئ لهم بهذا الصبر. من صبر هنيئ له بهذا الصبر. وإنها والله رفعة، وإنها والله خير لهم لو أنهم صبروا. لو أنهم صبروا، لا. قال تعالى ما أرسلنا من نبي ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بعد ما جاءنا العذاب بدل لهم حسن تانح تعمر القرى بإذن الله تعالى وتعاتان من جديد فهنيئ لهم وعليهم أن يعلموا أن بعض البلاء أخف الأرواح سالمة وكما قال المثل عندنا أداتك في مالك سامحتك هذا من رحمة الله الحمد لله نعم البوكي تكسرت والمباني انهارت نعم رأينا ذلك والله والله والله أخواننا شيء لا يتصور بالله دموية يعني شدنا قنبلة نووية ولا قصف بالطيارات ولا أمريكا جات أشدنا موية بس موية والآن قيل أن عاصفة هوجاء متوقعة. هوش ده؟ أصلوف الله ما دايرة. دي بكون الله سائقة. شفت إنه دار جيب هنا في خرطوم دي بكون سائقة سوقة. والله ما ما ما كنت ما أرأيتم الذي تم في سلطنة عمان؟ ياخي يا مايا والسيول وريح. العربات مقلبة ياخي. يا والله يا إخواننا العربات مقلبة. عربية فوق عربية. تقول شانا زوج ختاف فوق العربية دي بس. الشي ده؟ إخواننا ربنا ما بيتحارب. ولذلك علينا جميعا الأصيب والما أصيب أن نحدث لله توبة لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة ورسالة إلى الذين لم يصابوا إلى المنظمات والجمعيات والحكومة وسائر الشعب رسالة إليهم كان يمكن أن تكون مكانهم ولست أكرم على الله منهم ما في ظلفين أحسن منهم فيوا الناس كتاري يكون أحسن مننا لكن حكمة الله اقتضت ابتلاهم وسلمكم ابتلاهم بحكمة وسلمكم بحكمة فعليكم أن تغيثوهم وأن تمدوهم بالكساء والغذاء والدواء يخوانا عمر النخطاب رضي الله عنه وأرضاه شيء عجيب لما أصيب في المدينة بعام الرماده سنة 18 الهجرية والله يخوانا الصحابة دي الفهمين فهم يتحاملوا مع الأمور عارفنا من ربنا انتظر بعد فترة قال لهم شنو تم البلاء أمده الحكاية وصلت خلاص الحد تم البلاء أمده وسينكشف بإذن الله فأرسل إلى الأمصار أغيث أهل المدينة ومن حولهم وفيه مبدأ الإغاثة الإسلامية. الإغاثة الإسلامية حتكون بثينصوري. أص أصوح وكما في حاجة زيدي. يا أخي أنت والله ما تعجبكم العمارات دي والله تجي ريح العمارات اللي هم منا. ما ما ما ما تعجبك من تقول نحنا بانين كويس ونحنا في عمارات. والله يجي زمن صلّى الله عليه يصرف عنا البلاء جميعا ما تعني بتقول أنا في عمارات مساكن في محله ما فيها سيل وما في هناك هم حس كان قاعدين في سيل الناس دين مبانين كويس وقاعدين لهم سنين كان قاعدين في سيل قدر ده المويه متر ونص المويه متر ونص وقبل كده شوفته في الجيل المويه مترين والله ناس غرقو ماتوا في السيل ماتوا في شارع ظلر غرقو مع أن هذا بحكمة ولكن هذا لا يعني أن لا نتقي في ترس أعمل ترس إذا بإمكانك ما تعمل الترس ده أسير كسر ثاني أنت اللي عليك عملته ده من ربنا رصمي ما في كلام ده كلام من ربنا ولكن على الناس أن يتحركوا بالإغاثة أصعد غيثون متين والله يا أخوانا أنا أكثر حاجة شلت بعد ما دخلت البلد هي ذاته الزول إلا قنب في شارع الظلام لأنه دوه ذاته البنك الكسر حيقنب وين المو يري سواكفة يعني لو جبت له خيمة يدقها وين زاته الخيمة والله بلاع سديد. ربي ترى الدنيا نهار الليل ده لما نجي حسأ شوف فعبي يعمل وكيف يا ربي والبعوضة جاية والأحوال ستسوء بعد ذلك بالنسبة هتجي بعد ذاك الإشكالات الصحية وحتجي إشكالات كثيرة جدا والله شفت همون شفت هم النساء قلت وتربي حسأ نحن الواحد نسوانه في أمان الله يا انت ممكن تبكي تخيل بس تتغمد عينك وتخيل إنك تا جايد هناك أنت وشوف فعبي في الخلاة وفي صعياه دي أنت لا نفسك أكرم على الله منهم لابد من الإحساس بال بإخوانك لابد من مبدأ التعاون ومن مبدأ الإغاثة قال الغزالي في إحياء علوم الدين إذا أردت شيء من أخيك فاستخذه كلموا جل الدين فإذا لم يفعل لعله نسي ذكره وبعد التذكير إذا لم يفعل فكبر عليه واقرأ والموتى يبعثهم الله دا أIGNع منه كبر عليه اعتبره مذ ودفنته زول حي وما بساعد الناس تقول لا ساعد الناس ويقعد ييطحم ونتطلع عيونه دا زول هوي دا من الأموات أIGNع منه كبر عليه وقول واقرأ قوله تعالى والموتى يبعثهم الله إننا سوف نحرك من هذا المسجد بإذن الله قافلة وقد تحرك بعض الفضلاء من المسجد وذهبوا وقدموا بعض ما عندهم من الاستطاع في تلك المنطقة واليوم بعد صلاة الجمعة سوف نجمع وسوف يكون الجمع مستمر حتى لا يكون هناك عذر لأحد أليس بيقول لك أنا ما شايل قروش في جيبي بس تجد بمفتاح العربية كشكش مفتاح العربية في جيبي بنديك فرصة تمشي بعربيب تجيب قروش وتجي هيكون في المسجد هنا جمع مستمر لصالح هؤلاء وهم ينتظرون الكثير الآن ألف أسرة تحتاج إلى طعام والله أقول لكم حاجة هتستغربوا أكثر حاجة لما سألناهم دارينا قالوا داري موية موية بس أقول لكم موية والله فعلا يا أخواننا الموية دي حسنا ما كسرتكم المويه دي ما كاستحقت بته الله المويه تكسر والناس عطسانين النيل ده حصل مش بيفيد والناس يكونوا عطسانين داروا داري مويه بس داري مويه صحه ففي واحد من المحسنين الفضلاء مشى مال دفار مويه صحه وجاب وبعدهم كم يكفون فبالتالي أقول سوف نجمع من هذا المسجد ليكون للمسجد دوره الدائم وعندنا جهاد بنتعامل معها جهاد صحية صندوق إعانة المرضى الكويت بالسودان وجهات أخرى بنتعاون معها ونقدم لها بعضهم شغالين في الدواء والتطبيب وبعضهم شغالين في الإغاثة الطعام والشراب والناموسيات والله يا إخوان الأمر لا يتصور وأسأل الله أن يبتلينا يبتلنا وإياكم اللهم أغفنا اللهم أغفنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما أنزلت إلينا. واجعل ما انزلت علينا من غيثك قوة لنا في طاعتك يا رب العالمين اللهم ما كان من الغيث ليس فيه خير لنا اللهم إلى الاكام والضراب والأودية ومنابت الشجر ومنابت الزرع يا رب العالمين اللهم لا تهلكنا وانت غني عنا يا العالمين اللهم لا تهلكنا وانت غني عنا اللهم عوض اخواننا الذين اصيبوا في السيول والفيضانات في باكستان وفي عمان وفي كل مكان وفي السودان اللهم عوضهم خيرا يا رب العالمين اللهم ثبت أجرهم وعوضهم خيرا يا رب العالمين واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم وزيادة في حسناتهم ورفع في درجاتهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم